وقفنا من بعده بالرسل وقفنا من بعده بالرسل وقفنا من من بغنبار الديثك انا هم السردينك وقفنا عيسى بن مريم البيناء ما معجز الدير ويتأشكره دان عيسى أو تشتد بن دليل السرنبو وتوي وبرغم برنياوي، وكى صخ كرنا مريات، كرنا يد كورة، يد برصي، يد جوري، تعالو حتى دماهيك، وأيدناه مع بقوته خاصة، مهاري كرياويكر بروح القدس، أبوير روح فاقش، يهات يفاقش كرنا، وكيبو جبريل عليه السلام، بيا خل تعال الجهية أخفت والدشتوان. افا كلما جاءكم رسول قال جهه هنا شوان هل جارك في غمبراء بما لا تهوا انفسكم هيتشتي بلي والسرنا هيتشتي جاوله ولي نبات استكبرتم هندي خمزنكن هنالبفنوتن ففريقا كذبتم كوما كش في غمبراء وفريقا تقتلون وكوما قدي هندي يعني كومك هند تكذيبوان كان هند ففريقا كذبتم ابا معنوي اوبو وفريقا تقتلون وكومكا دي هند كجد همي وقتا شولي وابايا آن هند تكذيب كان وباورجنا